قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بَلِ ٱثَرُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تعالى الله عما يشركون قليلاً ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته أَإِلَّا هُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّا يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَّا هُمْ عَلَى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 هُدًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ نَبِيهِينَ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عن غَلَالَتِهِمْ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 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لا يقنون ويوم نحشر من كلٍّ مَت فوج من من يكذب بأياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بأيات ولم تحيط ولم تحيطوا ب علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.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 لَّيَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهْرُ مُبْصِرَةٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ